والله بأفواههم والله متم نوره ولو كريه الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون يا أيها الذين آمنوا هل ادلكم على تجاره؟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 امرؤكم انصر الله كما قال عيسى ابن مريم كونوا انصر الله كما قال عيسى بن مريم, مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامن الطائفه من